الحمد لله نحمد ونستعين نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا رسول الله صلى به جناات النعيم ومن ادعى عنه يوميا اليسار للنبي في سوال الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبعدك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالم انك حميد مجيد اما بعد فان انطق الحديث كتاب الله وخير لاتي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور منعثاتها وكل معرفه بلا وكل بلا في وكل ضلاله ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يجوانك كانت لتوضيح احكام بلوغ الورى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ولكن السبعه كانت السبعه كانت سته سته سته يعني سته سته سته سته زائد سته سته زائدا سته سته هو سته سته سته سته سته سته سته سته سته سته سته سته سته مسلم او دو الصحاح طالما تالكيدي السنن سن كذا بيدو الكتب الستة كتب الستة نفس ع الشده ولا السبعه كتب السعني او شذ زائدا امام احمد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فلا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط او بول ولكن تشرقوا وغربوا واتقوا استقبال الروو قبلة نائبش دا قبلة مكان سلا اساءت سلا بقول سلا اخرين ولكن شرقوا او غربوا يام بالورشات يام الورشاء لا تستقبلوا لاكن اهياء بس زعما انها اهياء بيو زعما اغير بيمقول لا تستقبلون منك الى غربوا اياه لاكن دغوا نافيا سلين عبد الله باشا فعل المضارع مرفوع دبيتن بلا امكاتك مجزوم الذي لا نافي لا ناجزمين في المضارعش مشهوم على مجزمين حرف النون لأن من الأفعال الخمسة شرق أو غربوا من التشريقي أو التغريب أي اجعل وجوهكم قبل المشتقي أو قبل المغرب يعني رخصة تبلو رخصة أذيان بلو حال قضاء الحاجة أو كاتي وهو خطاب لأهل المدينة أو زرمينة أو نقطة زور زرمينة خطاب أغلب أهل المدينة كواتها تزاريو آياتهم صحيح شرقيتو دبيتة مكة يان لك ذي غريبو مكة لا لا ال بلا في ده المكان دائما أما دون خطا من ذر سبب نزول الآيات ذر مهما دون سبب ورود الحديث هر آية تكسب بوجود نزاني لمعنى هاي كم ترتي إلى جاي. هر حديثة تكسب بوجود نزاني كم ترتي ولمن كان قبلته على ذلك ممن إذا سرقوا أو غربوا لا يستقبلونها قبلته لا تستقبلونها زور زمانين أيتها كواتا هم وأنا يخوانيش خذ بكرامه أمي وأنا. بلام أجراته للرسالات ورس أواين. بوه ويه ويه رولا قبلة كي ينبح قبلة كا، إذن أوقتي شمونين هذا مما يخرج من الحديث النهي عن استقبال أو استدبار القبلة أثناء البولي أو الغائط كم هذا نيكردن لا روكردن ينبح كرنا قبلة لو كاتي كإنسان لسر عواتسه كي بيتجبر به الأمر بالتشريعي. أو التجريب حتى ينحذف عن استقبال القبلة دي كفرماني كفرمان كردية لو يطلع روشالاتي يعمل روش, روش أوا لبوتلواي لا دانا لو يروح لقبلي نخيو تشل قبلة نخيو. سمي الأصل أن أمر الشارعي ونيه لجميع الأمة كذا أو أمر الشارع كخديا بالورد قاله خدايب خديا بالورد قالو نيهي هالو شأن عمل لبوهم أمة ولكن قد يكونان خاصين لبعض الأمة. فلا من ذا إذن فإن قوله صلواتا مشرق أو ولكن شرق أو غربو تبرو أمر بالنسبة لأهل المدينة المنورة لبو أهل مدينة ومن هو في سمتهم ممن إذا الشر الشرق أو الغرب لا يستقبل قدره هم هو هاني تدش أجراته تشنق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رولك قبلينا كان. وش يستهزخونا؟ نفس الشيء. تعلم الحكمة في هذا أمر تأمر تعظيم قبل مشرفة أوش حكمة لو إتيه كوكب بيروزا. بيان حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما بين الجهل محرما بالاستقبال والاستدبار لوش شوازي في الكنيسة صلى الله عليه وسلم فإنه لما بين الجهل محرما كاتك روانجي أو رخص أو الشئني أو الروي كحرام لا لو ركضوا علمهم مخرج المباحن كاتك توشاشي حرام دخي أدي حالك أتسيا نبيذي وحرامه ادي بديله بديله فلم يصد عليهم الباب ويطبقوه نبيذي وحرامه تسك نازان انت الله عليه وسلم ولكنه ارشدهم الى الطريق المباحتي بلو رجاء شي واحد لازم لدر الطريق المباحه طريق طول شياته بمدكر ب عشان سري عند ك طريق همك زار احستعبي مؤنسي مزعزيله ده في همك زار بام ذكر شاتيا فوردق والدك هو لودع المباحدين ولو صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا كثيرة زوريكش ما نيلوي مثل ارشاد إيجابية التمر في خيبر بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبة إلى آخره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 دو دوام بیذاکارن، با دو دوام مگه یک سنی که بیذاکری خو نتیزه یک نتیزه؟ هر سنی گه بیذاکری، بلامعایی کمیان با بابی رباطی دفری، ای دویم بابی رباطی نفری نمیتونه بیحوشی راد بیحوشی راد میتونه. اوه یک دوش، اوهی بنسبت اوهی که خاصا به علی مدنیه، ایت کشمانه که پیش مثلا مکهی، التمشان يكتب فرمي اشرب من البانها فرمي ألبانها شفاء ولحمها ذا توشينه خوشين فرمي نخوش بين قشة كأن نخوش يا بلامش شين كأن نخوشين يا هو خاص به بوق مزوعي شو قال بيحصل بخوي لأو لقرباني ترش قرباني أقدر زايد نبغى بيحصل بني كذا قرباني ششن. هذا المنظر الحكيم في الفتوى هو الذي يتعين على المفتين أن يسلكه أو منظر زواني كلا فتوى, فتوى أويك دي. أويك دي. مفتي او فتوى أو أي أو أي كذب الرجاي ها كان أو فإن وصل الباب أما المستفتي بالتحليل أقلاته هذا درقائك الداخل يان اما المستفتي بالتحريم يا نويكا دواب دوركات كذي حرامه والسكوت على مسألة الناس وهم بحاجة إليها تبيني ما صار شيء بالسال ده ليمه لبتو... رشيد ولا من بيدندب امره لا خلق بي جديد خصوصا لما دون اقصي زمانيه عندك قصي زمانيه عامنيه عندك قصي زمانيه عامه ما تقولون انه هم خلقوا السنه امره مين ما بقولش يبلكه عمره زايزني ده سيرت صار عند بيت العمرام يجروا لو لو يلمت يبتلاك شرعينية بلamentos بعد بيت لو أنا لب صار جالك لو وهم في حاجة إليها ويوجد في بالشريعة طريق المباح بدلاً عنها يمكن سلوكها لولا الشريعتش رجع جديدة كأولى أختيا تطلب زنا عرامة أديت زايدة نكاح زايدة تطلب حريم مذة أديت زايدة زوجة زايدة همورة كاني لم تدانها مما يسبب للناس الحرج والضيق في الشريعة وسع الله عليهم. كأنت كنت بجاك كده كفات كل ده يستنى قوتن أو وقت ده جاتي خير بده كناح الدقة. تبتسم. حرام زي يسبب القدامة على الحرام خلاص شكله زهني لو أنا ب probesه حرامك. خلاف العلماء في استقبال القيمة في استقبال القيمة واستدبارية أثناء قضايا الحاجة. اختلاف في هذا الأحاديث أو أحد ال ااا ليمان بخاري مسلم كابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه قال الرقيت يوما على بيتي حفصة رقيت يوما يعني الرقيم ذكي الرقيم مد رقيما هيا شرعي وناشرعي بلى لاسلام سالون منا يق ده حفصة ده لسه بيعمل بأني تذكر هجميرستان بيد وبدأ كورقي له وذكي رقيين ملهبو وإلى آخر رقية زولة لأنه دون رقية معنية الشرعي وناشرعي أو رقية شرعية بالقرآن أوليك دوز بس المعديسة بيغنبر صلى الله عليه وسلم رقية ناشرعية أو السحرة بلان بيغنبر صلى الله عليه وسلم بأس يقول لهم كذيان هل يكا اهل بيت بيبت أهلي في الدوز تسعى صفتي على الباب يجلو يقولوا أنت لا يرقون ولا يسترقون لا يقول. ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون تسيت كده يا كم شرعيه لا, لا يرقوا ولا يسترقون نباقول الرقيه كذا لما مستعج لك وعلى ربهم يتوكلون لو يتوكل في توكل توكل ما لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو خماصا ويروح بطانا ترى توكل كل وهي تدور بس دوس برتبرتينا كارينتا لكاتي كد وكل كد لا امين كد بيني واصل ناخوجا برونز ريخواي برتغالزا هادو بكر الصديق سالم كري او اي سالم كري عبد الله كري محمد ريتن رولتي لخليفه امدر دعوي لكن دك دوزا زاو يشتق مليفكا ها ايجي لا والله بروجا لا ولا يا مسامي نقول إما شيء نقدر نسأله ما نفهمه ما علاق درسين لك أبي درسين لاتلني نقص نقص عندكين خريبه على سكاني قولي كائن ده قولي هو جوا العالم من الدنيا، لكن الدنيا لا هو يستطيع من ذلك أيه جواب شيء دهوا، جواب شيء حقته وكل. إني استحييت أن أطلبه ممن من يملكه. تعال صلاك عبدي ولا بخلع في الورد قال، ولا بركع قولي إني استحييت أن أطلب ممن يملكه، فكيف بمن لا يملكه؟ أمن تعال الصارم لا كت... ما يكد خوانتي، لربنا هذا لم يدعوا إلكم. كل رسالة دعوة لكم كل كلمة دعوة لكم لعمل الأصل... أصله لو أمن أجرات وتجنّر حتي تجيبون هؤلاء ددم لدرجة خايف برزق ددم دم. أمن أخذهم ساق لبين خاهم خايف برزق عاريش درج لكم. إنت كاتوا. لو يدري. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة. طبعاً ذيك أناش. أول حد يذكر دلالة رؤي الشام بو بيشتري ومن اجل هذا الحديد اختلف العلماء بداوفر موديا اذا العلماء مسلمة المسلمين للكان العلماء كان الاستاذ عزيز الله الداجه ظن اوقص دي بي دوري جيا كدوري هذا شكل ابغي بازيك ابن حزم كظاهريه ابن حزم المذهبي الداودي الظاهري ألف سبعة وخمسين شو بعدي كذبوا. آه، رأي ابن عزم إلى تحريم استقبال كأبرا واستدبار يا أتنا قبائل عزم مطلقا بل مطلقا زايزنيا ابن عزم. بين شواذك بين في القبائل والبنيان. ثلاثة سلوانيبي ثلاثة وخانيبين. ظاهريا. ويروى هذا القول أو قول الشيء كشنايدر عن أبي أيوب الأنصاري مجاهد. يقول والثوري يعني والشيخ نقي الدين يعني ومن الخيم واحتجوا بحديث أبي الأيوب فحديث فإن القول لا يعارض الفعل بحديث ابن عمر ترى الأقوال يقدم على الأفعال يعني كقولك اي يا يعني قاعديه بل فعلك لو اني يجذب بيتن لو اني مضطرب بي لو لوانه لو ايه مو دخل ابن عمر فان الفعل يحكى ويحتمل الخصوصيه احتمال أو, او النسيان يعني او دقي او لو بي. او العذر يا العذر يا أما القول فلا قصيدة ذات فهو محكم لا تطرق تطرف تترق إليه الاحتمالات هي احتمال شيء شامل لا حد أو خاله وذاب إلى الجوازي الاستدبار مطلقا هندك قال لنا استقبال دروزنيا يقول كده بلام صدر استدبار أجا برشت لك رويت لك دروزنيا بلام برشت لك أوجان بمطلوبه يجي وأنا أرويك كل زبير ككل زبيري كرو عوامة زوجة كرعامش ب abi الله الله عبد من ذلك وربيعة ربيعةش ربيعة عبد الرحمن بشولا أوين سيدنا كابيلين ربيعة الرأي وداود احتمال داود محتجين بحديث ابن عمر هو ان احتجاز المولى كده بس كله لعنين مستقبلا الكعبه لا يقول مستقبلا الذي في الصحيحين فقد خصص الاستدبار من حديث ابي ايوب كذا قلت او حديث خاصة خاصه تخصيص كهاب الاستدبار قولة قول جدهنا اما الاستقبال بيقول بقى يبقى داخلا في أمور الحديث هاد مية ترى شيء إلى التفصيل أو قال كمان يا. لا تفصيل جنينه وهو جوازه بالبناء أجرنا وبناءه وتحريمه وتعليمه بالبلا أسوله عن يجروا أنا إمام مالك هو يك والشافعي دو وأحمد هو يعني بوسيبوا جمود سينابوا جمود وإسحاق عن راهويه وهو مروي عن ابن عمر والشعبي ابن عمر الصحابية شعبي تابعياه وقالوا إن الأدلة تجتمع في هذا القول ويحصل ويحصل أعمالها كلها طبعا ال بأوديهم مقالاً صلعي، وهذا القول ليس ببعيد لبقاء الأحاديث أنه على بابها. ده إنام صلعي خش زوان يعني أو قول زرب زوانا. لبناوي حديث كان نيل زيه خوي دميتوا وحديث الإباحة كذلك. وهذا هو الراجع من الأقوال الثلاثة بالله التوفيق أو رئيسيم زرب زوانا. لبناوي سيمام تساؤر يعينا دوش. رأي كان أمدور إيمانية هانتك رأي, رأي, رأي تلسي. الرأي تلسي هيا الرأي تلسي هيا الرأي تلسي مطلقا زائز منها رأس حقيسة شافية بلعام أبي سلاحة الزكي شافي هم او او, أو قولي أخيري بي أبي قال الدومه دوال قد كما بستي تيمكه يعني روي تيمكه روي باش تي جاب مشكليه سوا دوك سوا هور دوشان لا صواب نزيك برام بابي وي عزم علي عظمه روي او دو ريا كان التي دبلوي موزه هور دو دليل اصلا عزم قدريت تبالك هي حديث عن عائشه رضي الله تعالى عنها عنه قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر هريك يك جوثر او باقو دابوشي خوي ستر بكاتن رواه ابو داود قال الشيخ الالباني رحمته الله يسيب صيب من يا دانايا طبع استنادك ضاي فانا استقائي هذا يخد ما ديه. ديه معناه صحيحة بلام حديثك ضاي و استاذ صحيحة أدبني ربي فحسن تاديبي حديثك الموضوعة و استناد بلام بيقابل قوائ قائد بردقان الحديث من اتى تركنا الشرطيه وفعل الشرطي الشرط فليستتر هو رزابك يتجاب شرط والفاء جاء بها للربط دائما اللي هو ربط الجاب شرط غالبا فاء إلى جل لأن الجاب فعل طلبي دعوتك وهو من المواضع الاثني عشر التي يجب أن يربط فيها جواب الشرط بالفاء دع أوضح لك معناها كبيويست الجاب شرط فاء بيويست كعلاقتها نحو شرط وهي لا مساعليش البعض ذكرت والاستدار أن يجعل بين وبين الناس توتر تمنع رؤيه تأورتي كاوشان منع بقعة الخلق أورتي بني او الا واحد يسيب يجري إن كان صحيح او أو اللي يصير ما أطلع فيه الأمر بالاستدار حال قضاء الحاجة سواء بغاية أو بول فرمان ما ستري هكوا سترى خو يمكن أو, أو بول وجوب الاستتار و كش كشف العوره في هذا الحال وفي غيرها حرام انسان او ديال بيتسلى و حالتين بيتسلى غير إلا الا ما استثني للحاجه الا لك هاتي حاجه توشش المهنيان اما ستر بقيه الجسم او يتريش فقضاء الحاجه عن انظار الناس فانه من الاداب الكريمه والأخلاق الفاضلة الفاضله الاداب و اخلاق فلا ينبغي أن يقضي حاجته أمام الناس. سشيناشيني زل بالعالمي قضاء ولو لم يرو أورته هرتن دنيسي فين أورتي نفين بس فقد كان صلى يبتعد عن الناس كما في حديث المغيرة. لا لا درين ايه كاسوا زعمه دكيتن بلا ما موذل سري باشا دري باشا باش تصبرك له بقاي حاجه نبي شك وقتي صحابي دردسون دون اخروج ويا اما للسفر يا اما لقضاء حاجه بلا ما يساوروني اوروا الى قلتوا لي كان من السفر دوك قلتوا لا اوكي قاعده انسان لاش راه يا ونياب ولا يبل كان تسمع يعدلوا اسرعوا فالمدير اش وعنا يعني أنا بسأوي ولو لم يروا عرضهم هرتم دعوة شنو بينه يعني كانت تدورين دوريني دوريني لون ملا عندك ذي ها بس أنا بس كم بس بحاجته نعم بس نعم عندك ذي ها بس كم رأسي نعم بس بقول لك بيني بيني أتومد خد دام بوشتيه دام نشت زنتكو بوشيوه يبغى يبيني مية متر مية متر بي العالم أون يدبينه أون يدبين بس أون يلعبين أون ولا صار آه باشه اول دي لا قوس مر نوع جديد بري له قوس كده bale بس كده ده يا لا ما لي ولا سرني فلام نا ما لكش كده نا ما لو اغير غيزان يقول بتن هي دي سرني هو نقطتك بلانكادك من ده كانتي ايش هلقيني انا لوين نا ما كبسوا لك فرقيه خالص لقد تجدونه من الممكن ouais. ان يكون هناك من الممكن هناك من الممكن ان يكون هناك من الممكن ان يكون من الممكن من من من هناك من أخرجوا الخمسة وصحوا أبو عاتم والحاكم كدري خمسة يعني إلا ابن ماجه إلا ابن ماجه يعني كودا بخاري ومسلم أبو داود نسائي تلمذي إلا ابن ماجه وصحوا أبو حاتم والحاكم تصيحش أبو حاتم هذا كابن حبان أجام النبي أبو حاتم رازي هذا نفسي كصاحب كتاب انتخاب هذا ابن حبانه إلا شيء إلا ابن ماجه بله؟ بقول مش تريد وياه. بله. بعشر. الحديث. الغائط قال القرطبي أصل الغائط من خفض من الأرض. غ غائط أو الزبيب. كما قال الزبيب نجيب. وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضيع لقضاء عاجتها. تبين لك ذي كذلك كلا شيء ذي حلع. حلع منطقة لوي. يبيني تان. وي. منطقة. كي. وكانت العرب على هذا الصنف من المواضع التي تستطيع ان تستطيع هذا تستطيع من تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان من المواضع التي قرأتها عن عيون الناس ثم سمى الحدث الخارج من الإنسان غائطاً للمقاربة بمقاربة هو كذلك أما أشترك معنى الأزمان العنبي يبدو كذلك مقاربة مقاربة يعني, يعني مثلاً فهو اسم عرفي لا لغوي أسأل أو أو, أو بهم عرفة شي. دس سنة أو ناس سنة هل يمكن أن يكون هناك ااگر دز دستنیه نه دستنی کاتک او کوم لسد ااگر کی دانا پارنیز اکسادت شي پارموده تشي دست نه تا نګا يل اوخي لوو اوخستاني اوخنی دستان بلهم به مقاربه لا ااگر پېدې کوټر مقاربه او نقطه کوم نوقي دوم کابلای صالح معنا يا معدل عاشه از دې کې خوریا داسې داده شي با مقابله قاب مبارزی خیلی دنبستن. آنها تاکستان بیشتر از اول مذاکره نیولگریان دیدن. با مقابله خوای گرفت مبارزش کرده. مقابله هم چیست کهه؟ دلیل کنش با مقابله که مخیور گشتی. غفرانک که دفعه خودشون انسان کاریک بیگم مثل عالج ازش تو باید بگو غفرانک. تا حالا غفرانک چیستیه؟ آه لب و صدف. اما از دلیل غفرانک لا بدأ وي دا بني قناه ماخره اي خالي ماخرره ما خب يا غنبي اخوة الله عليه وسلم نهي نكر دي لا هو مصدر كالشكران مصدركة كا واصل الغفر في اللغة الستر مع الوقاية داقوشينا لغب على استر هرتك ومنه اشتقى المغفر من الحرب مغفر من الحرب أين نواجه أهلتك بكانا الحرب الذي يسر رأسه وبقية أو على لا لوي ومن اسماء الله العظيم الغفور هاي الساتف خايف جونا ليخرجونا لولا أنكم تذنبون لا الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم لا المسلمات يا هكذا قوم ابن قناؤو توان قوم و داوي لي قربون قالو ليش اخوشبي بلام او نقطك نقجي لي كابلا كابلا بيغمبر دافي صلى الله عليه وسلم كابلا بونه حشكر تاور اشكر بعدي غناقي قلت اللهم لي ذنبي ما دري خايف بالرجاش يقول تغفر طول دام علم انه لو رب يغفر الذنوب ثم اذنب أخرى اذنب ذنب اخر فاجاوبنا هيك ديجا نقول اللهم اغفر لي ذنبي فغفر الله له قال ما دام علم ان له رب يغفر الذنوب سينذ از ديجا فانبذ آخر فقال رب اغفر لي فغفر الله له فقال فقلت له ما دام علم ان له رب يغفر الذنوب ليكو عندك بغض له واحد يستينا يكون ذاك غنا عشبه يك غنا عينك ديتا هما غنا الافضل شكا خوف وما خافوا على امه الخطا المتعمد قناح شكرية بلا غير قصد يعني شيدان أويقية ذلك دوشي قناح شكبوه سيردوشي قناح شكبوه يعني نايد لسا جناح برواطن بالهم إنسان ذلك كتوشي ويليبدا خلقه قبره ليه خرج بوا ونصبن هنا على أنه مفئول محدود أي أسألك غفرانك كذلك غفرانك يعني أمن دعوات لنكم كذا مفئول به فهو سؤال العبد ربه ستر ذنوبه داوي عبدي لبو خلاك بالوردكار كلا جناحكاني خوش بي وعيبه هم جناحكاني سترك هم عيبكاني سترك وعفو انا وعفو شبكه طبعا عفو لازماني علي رجع فاني هشت نوى استاهمت لهم اعفيت ولاحيتي يعني هشتت نوى له عفو كا يعني أولي لسنا زي خوي بمية تاني مأخذه لسنا ما يخذه من الحديث أولي لو حديثي وتجيب استحباب قول غفرانك بعد قضاء حاجته وخروجه من المكان سنتك انسان بري غفرانك بعد قضاء حاجته كدولاه ونساطره وخروجه من المكان الذي قضاء فيه حاجته ودلالته على الاستحباب هذه السنة لأنه لم يأتي من الأدلة إلا مجرد قوله بنفسه صلى الله عليه وسلم نيفرم قول غفرانك بدر كان إذا خرج ابني الخائف يعني فعلش شفيه يعني من باب الاستحباب ولم يكن بيانا لمجمل يأخذ عكمه ورنكرنا وقنية لابو عديثش مجمل فيه هتاوكو عكمكي دوام معنى غفرانك أي أسألك غفرانك من الذنوب والأوزار يعني أمن دعوات لذكر ليم خوشبي سترم كي همو جناهو همو توانك فهو منصوب بفعل المعذف وقت عذاب السماك. سيم مناسبة هذا الدعاء أن الإنسان لما غفر جسمه بعد قضاء الحاجة وارتاح من الأذل المادي الذي كان يدخله ذكر الذنوبه الذي يدخل قلبه. إذا كان الإنسان يستصر مرتعد يسمي لو أعانيك وإنهاناً لو أزهيتي لأنه لا يستطيع أن يستطيع إنسان تسوه لأن الإنسان يستطيع أن تكون قلبيًا وأن نفسه ويخشى عواقبها لو يستطيع أن تسوه وأن يستطيع أن تسوه وأنه لا سأل الله تعالى دعوال <سؤال> أخوة إبارة وردك أنه كما من عليه بالعافية من خروج هذا الأب سواء من البعال لوئك وا أو سألأو مكر أن يمن عليه فاليخفف فيخفف عن أوزاره خايب البردكار كنا عكاني كم بكعته وذنوبه اللي يخفف لي ليخف ماديا ومعنويا لو يخفيف دي تبي تما مادي تما معنوي وصارمش نظير هذا ما جاء من الذكر بعد الوضوء بقول أشهد أن لا إله إلا الله وقوة ويواء كأتوه الزكري لكي يتزمونه كدري أشهد أن لا إله إلا الله فإن المتوضع لما طهر ظاهره كأتوه الزيج وشتيا كأتوه الظاهره كي يتزمونه سأل الله أن يضحر باطنه بهذه أخرى قال الباب حديث حديث يشترح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتوا بثلانة حجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيت بروسة فأحدهما فأخذهما وألقى وقال إن ركسن أخرجوا البخاري وزاد عبد الله رقم دي 180 بي غيريا طبيب ابن مسعود جتور را زي خويا سربي ددي بيغمبري خاصه عدم أو سر او فرماني بمن كركسي بردي لابو ببن فوجدت حجرا دوبرت لو لوبرت لجل اواشي اساني قرصقل فاتيت البروزه فاخذه فاخذهما دوكي ورقد بلا قرصقل قيفرينا وقال إنها ركسن ترمي او بيسه و للرواية يا أحمد إمام دارقية ائتني بغيرها غيري بيمنوا فينا روثة هي بفتح الرأي وسكون جمعها روث وأرواس وهي فضلة الدابة ذات الحافر وأكثرها الحمير ستوربان إيجاد ولا ولو إيجاد ريجيا يؤيد ذلك الرواية ابن خزيمة كانت روثة حمار للرواية ابن خزيمة دياني كردية قصة قولي إيجاد ريجيب وركس <تصفيق> بكسر الرأي وسكون الكاب وبعدها سين وهملا جمع أركاز بمعنى رجس رجت وركص وشان بيجمعناه وكم كبك ك هذا كذا بعمر جوريني عربجي نفس معناه شو بالداخل وطبعا صار كهم هم من رج رجست بس هم باله إن إنما كما لجسم معنوي رجس الرجس باسه رجس نجسه فهم رجس هم هم قال العيني الرس والركس قيل القذر يعني استجبوا بيس ان الركس هو الرس وقيل غير ذلك ما يؤخذ من الحديث الروثه هي فضله الحمار او بسا يجاد ريجا قرص قولي جاد ريجي كري ونحوه من دوات الحافر وقد جاء في زيادة ابن خزيمة انها كانت روثة حمار قرص قولي جاد فيكون ابن مسعود اتاه بروثة حمار فالقى الروثة او قرص قولي جاد ريجي لابوهينو بيقى مالفريدة ولم يستعمل بكالينينا وقبل الحجرين دوان بكالينه وامروا ان يأتيوا بغير الروثة ايسا يمشي ابوهين هكذا نيدي توفد وكيد هيكا. بلا مجابت لي إلى ثابتٍ، بلى. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاختصار في الاستنجاء على الحجارة. ظاهر الحديث سقي أملا بديار ذي كبير غمر ديتل خودي فاقع توب بتنها ببرد. وذلك أنه طلبت ثلاثة أحجار. لما لو يداي سبر ذيكير إذ أن أدنى عدد للحجارة مطهرة. يعني بيشينامي. بدو يلا بلى. أجل يزن أبو إد لا يجنبو ذيكاء. أجل نبود أو وقت لا مضطرين. ما مضطريان دبي. كما تقدم في علي بن سلمان أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ولو أراد أن يتبع الحجارة الماء لما عين الثلاثة أجرات وأنا بواباس ما عايش داكن ولا مكاد كأك كمبو ده ما جر داربيش بس ما كيتنا عايشو غيري غيري ما إذا ما او وقت يدل يستبيه وبيه بشتى شيء يضر الإنسان ولما ولما ولما طلب الحجر ثالثا بدل الروثة. أقول دواي استيمشينا ذكرت. يقول دوب أسا. والذي يريد أن يتبع على الماء او كذلك ديوتا بقاش لدواي بردك يا يكتفي بما تيسر الحصول والتحقيق النجاسة. حتى دويس شجنيه والتقليم منه عشرة وإلا فالماء وحده كافٍ. كما في حديث عن القباء الآتي إن شاء الله تعالى وقاعد أحدث بعض فيديات وثمين الحديث, الحديث يدل على أنه يحرم الاستنجاب بالروثة هوشان حرام كواب أو بيسعري خلاص أقول فيه لأن رجس, رجس, رجس نجس هوشان رجس نجس رجس كما أديا هم نجس معنويًا يعني رجس شيء نجس هوش شيء بعد ذلك بناءً وتقدم ان الروضة هي قبله دوات الحابر والمستعمل في هذه الاصيله الحيواني هو عمار منجس او دوانير دت... كانه او كباس يعني قصد يعني مثلا جهاد ليش ولا... مثلا اسب ولا قوانك ولو بتبانا هم شيء مو جانك اصلا وحتى لو لو واحد جيد ما ما يقول قبل كان هو لا ك الحج سريعة تيا كتير غمبارنا الله يلبي كده لكن ليش جب يغمبار ابن على تعيش بيغيسته بيغيوتر ولا على ذلك فانه طلب ثلاثه احجار ولما رد الروض طلب بدلها دعايت ياميني ولعل هذا عبارهاته للانقاء والايثار اوك واهم وتربي هم له باك نوبي فالانقاء باك لابد منه واما الايثار بوتربون فمستحب سنه تقدم في عليك السلماء أن المراده هو المساعات الثلاث ولو عجل واحد لثلاث الشهر سبحانك الله وبركاته سبحان. لا إله إلا انت نستقبلك ونتوب إليك وأخذ عوال الحمد لله رب العالمين خارج.